بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمن بربكم فأمننا هو الإيمان أبو بكر وسيجنبه الأثخا الذي يؤتي ما له يتذكر عمر رأيت قصرا أبيض في الجنة قلت لمن هذا القصر قيل لي لعمر بن الخطاب. أثمان. اللهم في عثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. علي يحب علي الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. سعد. اهتززه عرش الرحمن. الحمد. ملائكة الرحمن. جليبي هذا مني وأنا من. خديجة. بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصر. الكنز الموجود. لمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه في العوم النار يعرضون عليها غدوا وعشية قارون فخسفنا به وبداره الأرض الوليد بن المغيرة سأرهقه صعودا أمية بن خلق ويل لكل همزة اللمزة أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب الكنز الموجود هو الإيمان الكنز الموجود مع الإيمان تفرج الكروب وتحل الأزمة وتستدفع البلايا وينتصر المؤمنون وتسرح حالهم الكنز الموجود وكان حقا علينا نصر المؤمنون دارت رحل القادسية. القادسية في القادسية تجلت روائع الإيمان القادسية انظر عجيب صنعهم في القادسية القادسية تقدم الكنز الموجود للشيء خالد الصقع الكنز موجود ولكن أين الطامعون فيه؟ لم يجد شيئا من فقد هذا الكنز نعم خاب وخسر من فقده حتى ولو تقلب في أعطاف النعيم وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأعام والأنعام أهداء لأنها تعرف بفطرتها هذا الكنز وتحتدي به إلى بارئها الكريم هذا الكنز لا يحتاج إلى بحث وتنقيب يتجلى سهولة الحصول على هذا الكنز مع نفاسته في قوله صلى الله عليه وسلم لسيد تلك الجارية حينما سألها قائلا أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فطر الخلق عليه مع الراعي في غنمه ومع التاجر في متجره ومع الصانع في مصنعه مع الجميع ولكن مع أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وجدته العجوز الأمية وقد وقفت ببابها فهالها منظر ذلك الرجل وخلفه خلق كثير كلهم فقدوا هذا الكنز فوجدته هذه العجوز بفطرتها تطلق صيحتها وقد وقفت ببابها وهي تقول من هذا فقال أحدهم أما تعرفين هذا قالت لا قال لها ذلك عارم يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى فقالت وكأني بها تضرب كفا على كف والله لو لم يكن عنده ألف شك على وجود الله تعالى لم احتاج إلى ألف دليل على وجود الله تعالى هذا الكلام الذي يجدر أن تسير به الركبان ثمرة من ثمار ذلك الكنز وجده غلام أمريكي في غياهب الكفر والإلحاد. ألم أقل لكم هو لا يحتاج إلى كبير أنا؟ أما كيف ذلك؟ فقد قرأت قصة هذا الغلام في إحدى الصحف. طفل بلغ العاشرة من عمره. قالت له والدته عليك باختيار الدين الذي يعجبك. وألقت بين يديه كتب الأديان المحرفة ومعها كتاب الدين الخالد نسخة لمعان القرآن. وبعد بحث وقراءة وجد ذلك الكنز. لو اختار غيره فلا عجب لأنه يعيش في مجتمع الكفر والإلحاد لكن أن يجد ذلك الكنز فهذا هو العجب أتظنون معاشر الإخوة والأخوات أنه اهتدى لهذا لذكائه وفطنته ونجابته كلا ولكن لأن هذا الكنز موجود وظاهر والإنسان عليه مفطور أيها الإخوة والأخوات سيكون محور الحديث حول هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية أولاً بين يدي الموضوع. ثانياً مفهوم الإيمان. ثالثاً نظرة فنشوة. ثم نظرة في حسرة. رابعاً ثمرات الإيمان. خامساً سؤال يبحث عن إجابة. سادساً وسائل تحصيل الإيمان. أولاً بين يدي الموضوع. أيها الأخوة والأخوات ذلك الكنز هو الإيمان. وقد يقول قائل ولما الحديث عن ذلك ونحن أمة مؤمنة مسلمة فأقول أيها الإخوة والأخوات ما أحوجنا إلى معرفة مفهوم الإيمان لأننا بحاجة ماسة إلى مراجعة كبيرة وحديث عميق عن أعمال القلوب وتجديد الإيمان لأن العبادات عند الكثير منا أصبحت لا تعمل عملها في تطهير القلوب وتزكية النفوس فلقد غلبت عليه الشكلية والمظهر فلم تؤثر في السلوك أو تردع عن هواء أو تصد عن معصية أو تذكر بخوف الله ورجائه نعم نتحدث عن ذلك لأن هناك من يحفظ كتاب الله تعالى مع ضعفه في الصلاة وتساهله بإطلاق بصري إلى الحرب نجد من يحفظ العقيدة في القضاء والقدر لكن واقعه العملي بعيد عن مفهوم تلك العقيدة نجد من تقرأ الآيات التي تحث على القرار في البيت وعدم الخضوع في القول مع الحشمة والحياء والعفاف ولكن واقعها بعيد كل البعد عن هذه الآيات نحن نتحدث عن الإيمان، لأن الاستقامة على دين الله تعالى، والالتزام به ظاهراً وباطناً، هو سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أجرهم مَا نتحدث عن ذلك لأننا حينما ننظر في حال أمم الكفر نجدهم أشقياء تعساء أذلة صاغرين يعيشون ظلام القلوب بوحشة الكفر وغياب الإيمان واليقين فتشوهت حياتهم وضاقت أنفسهم بأنفسهم رغم ما هم فيه من ساعة خارجية وحضارة مادية فإن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أي ذل من عصاف وخرج عن عبوذيته خسارتهم في الدنيا والآخرة بنصين من كتاب الذي لا ينطق عن الهوى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقوله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا حينما نتذكر ذلك نستشعر حينئذ عظيم فضل الله علينا بنعمة الإيمان حينها نسعى سعيا حثيثا لإصلاح ما فسد من إيماننا إنما من أعطاه الله نعمة الإيمان عليه أن يخاف أعظم الخوف أن تزول منه تلك النعمة أو تضعف فإن أعظم المصائف وأشدها هي مصيبة الدين أي يصاب الإنسان في دينه فيرتد أو ينتكس أو يهوي في دركات الفتن والشبهات والشهوات والمعاصي بعد الهدى والاستقامة فليس للمؤمن المتذكر أي يتعامل مع قلبه معاملة الآمن المطمئن لا بل عليه أن يذكر دائما بقلبه ولسانه يا رب يا رب ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويتذكر قوله تعالى عن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولنستحضر على الدوام قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثانيا مفهوم الإيمان أيها الإخوة والأخوات قبل أن نُيمِّم وجوهنا قبل عناصر الموضوع كان لا بد أن نفهم ونعرف مفهوم الإيمان حتى نتصوره على حقيقته فيا ترى ما هو مفهوم الإيمان؟ مفهوم الإيمان أيها الإخوة والأخوات أن يؤمن العبد بربه إيمانًا يتغلغل في نفسه بحيث يعتقد أن الله هو الذي خلقه وأوجده من العدم حينها يشكر الله على ذلك مفهوم الإيمان أن يعلم العبد علم اليقين أن الله تعالى سوف يرده إليه ليحاسبه ويوقفه بين يديه حينها يستعد لذلك الموقف بجواب يخلصه ولا سبيل إلى الخلاص إلا بعمل الصالحات مفهوم الإيمان أن يعتقد أن الأعمار والأرزاق كلها بيد الله تعالى وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلا ويعتقد كذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه حينها يقنع بما أتاه الله ويرضى بقضاء الله لأن قلبه موصول بالله فلا تمتد يده إلى الحرام ولا يجزع أو يتسخط على قضاء الله وقدره مفهوم الإيمان أن يعتقد العبد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء حينها يجر إلى الله يسأله الثبات ولما لا؟ والله جل جلاله يقول عن إبراهيم أنه كان يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيا قوم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مفهوم الإيمان أن يعتقد العبد أن الله تعالى عالم بسره وعلانيته وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية حينها يستحي العبد من ربه أن يكون أهون الناظرين إليه يتراء في مخيلته قول من عباس رضي الله عنهما وهو يقول لا يكون تحريك الباب إذا خلوت بمعصية الله أشد من نظر الله تعالى إليك مفهوم الإيمان أي يتوجه العبد بقلبه وجوارحه وحركاته وسكناته وخطواته ولحظاته في سره وجهره وخلوته واجتماعه يتوجه بها إلى ربه منيبا إليه موحدا همه وفكره وقصده مبتغيا بذلك وجهه وطالب مرضاته في عبادته إليه ومعرضا بكلية عن الوخلقين فلا يرجوهم أو يماريهم أو يداهنهم أو يشكو إليهم أو يعول عليهم في صغيرة أو كبيرة بل هو موصول القلب بربه معتمدا عليه ومعتصما به إن المؤمن إذا عاش بهذا الشعور أحب العبادة وتلذذ بالذكر والدعاء والمناجات فتهون في نفسه الدنيا ويسهل عليه أمرها سواء جاءته أو حرم منها أيها الأخوة والأخوات إن الإيمان إذا باشر القلب ووالى صاحبه الله ورسوله تميز عن غيره وظهرت عليه آثار وتسلح به من مغريات الحياة وقواطع الطريق فبدون الإيمان الحق الصادق يبطل كل سلاح وإعداد مع الإيمان تفرج الكروب وتحل الأزمات وتستدفع البلايا وينتصر المؤمنون وتسرح حالهم قال تعالى وكان حقا علينا نصر ثالثا نظرة فنشوة ثم نظرة فحسرة أيها الإخوة والأخوات ما بين النشوة والحسرة نظرة في إيمان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ثم نظرة في واقعنا وإيماننا لنجيل النظرة في بعض مواقف سلف الأمة لنتبين كيف صاغهم الإيمان فوطى الله لهم أكناف الأرض وأصبح هداة للبشرية بتوفيق الله تعالى مواقفهم ليست بمواقف عابرة بل هي كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي كذلك ليست بمواقف فردية يلحظ الناظر ذلك في سيرتهم حينها تتزاحم المواقف فلا يدري الإنسان أيها يبدأ أذكر شيئا منها على عجل ثم أختلس كلمات على استحياء أقارن من خلالها بين حال بعضنا وحالهم يقفز في ذهني ذلك الأعراب في صورته وهو يحث دابته شوقا إلى نبي الهدى ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يقه ما يقول كما جاء ذلك في الرواي. يا ترى يسر عن ماذا؟ إنه يسر عن الإسلام فيخبره الحبيب بالصلاة والصيام والزكاة حينها يطلق صيحة الإيمان قائلا: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولذا لا عجب أن يذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الخبر في أوائل كتاب الإيمان تلك صورة ناصعة. يقابلها حال بعضنا آيات الصلاة تتلى عليه وهو يسولف ويتوانى يصوم ثم ينام عن الصلاة وأما الزكاة إن لم يمنعها لم يخرجها إلا ويتبع ما أنفق المنّ والأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله صورة أم سلمة تتقافز بين تلك الصور الناصعة امرأة يرتفع من صوب إيمانها فارتوت المرأة المسلمة على مر التاريخ حشمة وحياء يصيح معلم البشرية ما أسفل من الكعبين في النار في إزار الرجل حينها ينبعث الإيمان من قلبها يقودها قائلة والنساء ماذا تصنع بثيابهن؟ قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا وما كان لهذا القلب العامر أن يرضى بذلك ليس اعتراضا لكنه البحث عن كمال الحياة دوى صوتها إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه حينها اطمعن قلبها العامر بالإيمان فهكذا يصنع الإيمان عجائبه أرأيتم كيف يصنع الإيمان معاشر الإخوة والأخوات ومع التفاتة أخرى الآيات تتلى والسنة تحذر وتنهى وثلة من نسائنا تطرب العري مظالنا فهن كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الصحابية تطرب المزيد من الأفاف ومن نسائنا من تطرب المزيد من التبرج والسفور تلك معاشر الإخوة والأخوات هي المعادلة بين قوة الإيمان وضعف الإيمان صح الإيمان فقصر ثياب الرجال وطال ثياب النساء ولما ضعف الإيمان طالت ثياب الرجال وقصر ثياب النساء والله تعالى المستعان صورة أخرى أطلت برأسها وهي تزاحم غيرها فقطفتها لكم معاشر الإخوة والأخوات بلال بن رباح وما أدراك ما بلال المؤذن الأول جاء من الحبشة يحدوه الشوق عارم من كل شيء إلا من الإيمان وأنعم به من محمول مات الرسول عليه الصلاة والسلام فهام بلال حتى قدم الشام ترك الآذان ليس رغبة عنه لكن لأنه لا يستطيع الآذان بعد فراق الحبيب عليه الصلاة والسلام طلبه أهل الشام لذلك فأبى فكلم الخليفة فأجاب بلال فيصدح بالآذان حتى وصل الشهادتين تحرك قلبه وتذكر نبي الهدى فبكى فلم يستطع أن يكمل الآذان ولما لا يبكي وقد قال له نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل إن كنت تعمله فإني سمعت صوتا عليك البارح في الجنة قال يا رسول الله ليس لي من كبير عمل إلا أنني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين كأنني به يتتبع موارد الماء مع شحه وقلته فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي فمن منا يفعل مثل فعله الماء موجود والصلاة بنص السنة معلومة ولكنه ضعف الإيمان والله تعالى المستعان. وتلك صورة أخرى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به جلت ببصري وكأنني بهن سارعنا إلى أكسيتهن ليسرن ما ظهر فجلت ببصري في نساء قومي وقد خرجنا من البيوت يشققنا أكسيتهن ليظهرن ما ستر فقلت في نفسي يا أمة الله ألا من مسحة إيمان تشققين بها ثياب العري لاح في الأفق صورة أخرى أعد أن أختم بها صورة بلال ابن عبد الله يقول له والده قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فقال بلال والله لنمنعهن فأقبل عليه عبد الله يسبه سباً ما سمع أنه سب مثله قط وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول والله لنمنعه هكذا عندما صح الإيمان ضعف الإيمان فقام سوق العقلنا أفراق المعتزلة تقول قال الرسول كذا فيقول لك ولكن العقل يقول كذا قام على إثر ذلك ربيبة العقلنا تلكم الربيبة هي فقه تيسير الشريعة قوم جمعوا الشر كله يأخذ الواحد منهم من لحيته ليس ما زاد على قبضته وإن كان في هذا نظر ولكن يأخذ ما زاد على قبضة طفلته لا بأس عندهم بالموسيقى في مقدمات الأخبار ورفقه الواقع لا بأس من النظر إلى الحرام تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى نهل من معينهم أهل البدع وصاحبهم في طعامهم أهل الحداثة والعلمنة واللفاق. ألا بئسة المائدة يريد عليها الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهم أئمة متأخرين في زوايا المساجد، فقه أهوج أعوج، لا عجب أن يقول أحدهم صل قائدا، فإن لم تستطع فقائما، ونبي الهدى يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، وهكذا الأمر حين تنتكس المفاهيم ويضعف الإيمان، والله تعالى المستعان. أيها الأخوة والأخوات، بحسب إيمان العبد يطرد الذنب، فيسلم القلب، فمن زاد إيمانه طرد الذنب عند الهم. وقد يضعف الإيمان فيرده عند العزم له ويطرد الباقي وقد يقع في كل الذنب وتأمل الكلام الرائع لابن الجوزي يقول فيه وتأمل إخوة يوسف فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا اقتلوا يوسف ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا أو اطرحوه أرضا استذاع القرآن الكريم من المبلكة العربية السعودية بعد وقد استمعتم إلى مدلله إلى الصحراء وهموا بقتله بمختضى ما في القلوب من الحسد فقال كبيرهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ولم يرد أن يموت بل يلتقضه بعض السيارة فأجابوا إلى ذلك والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان في قمع النفوس على المنكرات بحسب قوته فتارة يردها عند الهم وتارة يضعف فيردها عند العزم وتارة عن بعض الفعل فإذا غلبت الغفلة ووقع الذنب فتر الطبع هذا الإيمان للعمل، فينقص بالندم أضعاف ما التذ، انتهى كلامه، رحمه الله تعالى. رابعاً ثمارات الإيمان. أيها الأخوة والأخوات، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن الرصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. فقد الإيمان، فاسمع إلى خبرهم واستمع إلى خبرهم. فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فخسفنا به وبداره الأرض الوليد ابن المغيرة سأرهقه صعودا وأمية ابن خلف ويل لكل همزة اللمزة للذي جمع مالا وعدده أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب والعاص ابن وائل كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدّا وجد الإيمان فاسمع إلى خبرهم واستمع إلى خبره. أبو بكر وسيجنبها الأتقاء عمر رأيت قصرا أبيض في الجنة قلت لمن هذا القصر قيل لي لعمر بن الخطاب كما قال نبي الهدى عليه الصلاة والسلام وعثمان اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر علي رضي الله تعالى عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سعد بن اهتز له عرش الرحمن وحنظله غسلته ملائكة الرحمن جليبيب قال عنه عليه الصلاة والسلام هذا مني وأنا منه خديجة بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصر فأهل الإيمان يقطفون تيمارا لا ثمرة واحدة دونكم شيئا منها معاشر الإخوة والأخوات أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان فمن ذلك أولا الإقتباط بولاية الله عز وجل تأمل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون ثم وصفهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ثانيا من ثمرات الإيمان الفوز برضوان الله وأنعم بها من ثمرة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 أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فنالوا بضوان الله ورحمة الله والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم. ثالثا إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره وينجيه من الشدائد يدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. كما قال سبحانه وتعالى. وظنون إذ ذهب مغضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رابعا الإيمان يثمر الحياة الطيبة. في الدنيا والآخرة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والحياة الطيبة تشمل الرزق الحلال الطيب والقناعة والسعادة ولذة العبادة في الدنيا والعمل بطاعة الله والإشراح بها قال ابن كثير الرحمة الله تعالى والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله خامساً جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سادساً من ثمرات الإيمان صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم إلى علم الحق والعمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضى والصبر قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم سابعاً الإيمان يثمر محبة الله للأبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة والفلاح قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا ثامنا حصول رفع الدرجات قال تعالى يصف الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات فالمؤمنون أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم تاسعاً الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان قال تعالى وذكر فإن تنفع المؤمنين لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتبائه علما وعملا عاشراً الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ذراء صبر فكان خيراً له رواه مسلم عشر الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك ويقاوم ويقطع جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهم وليس لعلل الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء دواء إلا بتحقيق الإيمان قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الثانية عشر من ثمرات الإيمان الإيمان بالله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، يحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعمة فيما يجب. وعند المكاره والأحزان كذلك يلجؤون إلى الإيمان، فهم يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان. ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، فيطمعن إليه. ويزيدهم إيماناً وثباتاً وقوة وشجاعة ويضمحل الخوف الذي أصابهم كما قال تعالى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالقلب بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الثالث عشر الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم ومن وقع منه ذلك فلضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء من الله وهذا معروف مشاهد فالإيمان الصحيح الصادق يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه ورغبته في اكتساب النور وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير وتسجره عن كل شر الرابع عشر. خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه مسلم فالأول خير في نفسه متعد خيره إلى غيره والثاني طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره فهذان القسمان هما خير الخليقة ليس بسبب ما معهم من المال والولد والجاه والحسب والنسب، وإنما ذلك عائد إلى ما معهم من الإيمان. الخامسة عشر. الإيمان ينصر الله به العبد، لأن الإيمان الصحيح يزكي النفوس ويطهر القلوب، فتصرح الحال ويكتب الله النصر والتمكين للمؤمنين، لأن أسباب النصر داخلية في القلوب والنفوس. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين السادس عشر الإيمان يثمر للعبد العزة قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فيا ليث الذين يبتغون العزة من أعدائهم يعقلون هذه الآية ويتدبرونها السابع عشر الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين. قال تعالى. وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الثامن عشر. الأمن التام والإهتداء. قال الله عز وجل. الذي آمن ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.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 ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ العشرون زيادة الإيمان للمؤمنين قال تعالى وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ الواحد والعشرون الأجر العظيم لأهل الإيمان قال تعالى وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما الثاني والعشرون معية الله تعالى لأهل الإيمان وهي المعية الخاصة معية التوفيق والإلهام والتسديد كما قال تعالى وأن الله مع المؤمنين الثالث والعشرون القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أيها الأخوة والأخوات هذه بعض ثمار الإيمان فلو كانت قروبنا حية لكان السباق لزيادة الإيمان وحسبنا ثمرة واحدة من هذه الثمار فكيف بها مجتمع والله تعالى المستعان خامسا سؤال يبحث عن إجابة أيها الإخوة والأخوات كم وكم نلمس في حياتنا جوانب التقصير في حق الله تعالى ومع ذلك ندعي كمال الإيمان وكم نرى في واقع من حولنا الاجتراء على حرمات الله محرمات ظاهرة وباطنة فإذا أستيت إليه نصيحة محبة له وإشفاق عليه ضرب على صدره وقال التقوى ها هنا مشيرا إلى صدره لكنه يطلق العنان لجوارحه لا يبالي فيها بأي واد رتعت وكذب هذا أما لو صلح قلبه لصلاح توارحه يا قوم لصحة الإيمان علامات وإيمارات ودلائل وإشارات فيا ترى ما هي علامات صحة الإيمان ذلكم سؤال يبحث عن تجليات وإجابة فالإيمان ليس بمجرد دعوة بدون برهان حقيقي الإيمان ليس هو التقليد والعادة الإيمان لا يكون بما يجملنا عند الناس وما يدخلنا في مصاف المسلمين فقط فالإيمان أعمق وأكبر من ذلك فلصحة الإيمان علامات أذكر شيئا منها إجابة عن السؤال فمن ذلك أولا إذا صح الإيمان حاسب العبد نفسه نعم إنهما ما ضعف الإخلاص والسشر الرياء وما حل الحسد والبغي والظلم إلا بسبب إهمال النفس الأمارة بالسوء وتركها لتناول شهواتها بدون محاسبة قرأ الحسن رحمه الله تعالى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد فقال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك وكل بك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر فإذا بِتَ طويت صحيفتك وجُعلت في عنقك فتخرج يوم القيامة فيقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم قال رحمه الله تعالى عدل الله من جعلك حسيب نفسك كم نحاسب أنفسنا لتسلم لنا دنيانا لكننا لا نحاسب أنفسنا لتسرح أخرانا أليس من العجيب أن نحاسب أنفسنا بالدرهم والدينار ولا نحاسبها بالحسنات والسيئات تحاسب الفتاة خياطة توبي على كل شيء ولو كان حقيرا لكنها لم تحاسب نفسها وهي تبدي عورتها من خلال ثوبها البائع يحسب كل يوم دراهمه والمشتري يحسب كل يوم ما أنفقه يبني أحدنا عمارته فيسجل في سجله كل شاردة وواردة لمدة عام أو أكثر لكن الواحد منا يعجز أن يحاسب نفسه لآخرته ولو ليوم واحد تضيق نفس الواحد منا إذا أغلق عنه دفتر الدوام لكن قلبه لا يتحرك لو طوت الملائكة الصحف يوم الجمعة بعد خروج الإمام وكان خروجه بعد خروج الإمام تحتاط الفتاة في كلامها مع ذئب بشري تعاكسه تحرص أن لا تجرح مشاعره تفكر في كلامها له تحاسب نفسها على كل شيء حتى لا تغضبه لكنها ما حاسبت نفسها حتى لا تغضب ربها أيها الإخوة والأخوات إن المحاسبة الصادقة هي ما أورثت عملا عجيب حال هذا الغافل يوقن بالموت ثم ينساه ويتحقق من الضرر ثم يغشاه يخشى الناس والله حق أن يغشاه يقتر بالصحة وينسى السقب ويفرح بالعافية ولا يتذكر الألم يزه بالشباب ويغفل عن العمل يهتم بالعلم ولا يكترث بالعمل يحرس على العاجل ولا يفكر في خسران الآجل يطول عمره ويزداد ذنبه يبيض شعره ويسود قلبه قلوب مريضة عز شفاؤها وعيون تكحلت بالحرام فقل بكاؤها وجوارح ورقت بالشهوات فحق عزاؤها قال الحسن رحمه الله تعالى لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ماذا أردت بأكلتي ماذا أردت بشربتي والفاجر يمضي قدما ولا يبالي ثانيا إذا صح الإيمان صغرت الدنيا في عين المؤمن وقلبه وزهد فيها وهانت عنده لأنه يعلم أنها متاء رخيص خصيص الزائل فمهما أقبلت فهي مدبرة ومهما أعطت فهي مفطرة ومهما جمعت فهي مفرقة، فهي دار الشرور والغصص والأمراق والمصائب والأكثر، فمن صح إيمانه واستقام قلبه لم يركن إليها ولم يخسر من أجلها، فهي دار من لا دار له، ويجمع لها من لا عقل له، فأمنها مشوب بالخوف، وصحتها بالسقب، وزيادتها بالنقص، عجبت من الدنيا وذم نعيمها، وحبي لها في مضمار القلب باطنو، وقولي أعدني ربي من كل فتنة وأكلف منها بالذي هو فاتنه ورد أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن أي يبني فوق موج البحر دارا قالوا يا روح الله من يقدر على ذلك قال إياكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وفي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وما أنا والدنيا إلا كراك من استضل تحت شجرة ثم راح وتركها إن المؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها يشتاق إلى بلده همه الرجوع إلى بلده والتزود بما يُصله في طريقه إلى وطنه ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل لأنه لن يبقى معه لما نزلت الدنيا بقلوب أكثر المسلمين أصبحوا من أجلها يحبون ويبغضون ولها يفتحون ويتنافسون وعليها يصبحون ويمسون فللدنيا يعوق الولد أبا ويقاطع أخاه وهو يعرف تماما أنه شقيق. زور المحاكم وانظر ترى العجب العجاب نتيجة لذلك ضعف هم الآخرات في القلوب ونسي اليوم الموعود فضعف فآثار المويعة وقل لاعتبار والتدبر للقرآن ونسي الاستعداد والوقوف بين يدي الله لأن الدنيا غمرت القلوب وطغت تفكير فيها وشهواتها فمن صح إيمانه لم يفتر بها وأخذ منها لآخرياته. ولم تأخذ منه وعلم أن كل يوم فيها يناديه ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعليك شهيد قال تعالى مخبرا عن حقيقتها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ثالثا إذا صح الإيمان استقبل العبد صلاته وعمود دينه بأدب العبودية بين يدي الله تعالى خاشعا مستشعرا هذا الموقف الكريم العزيز بين يدي الجليل بحيث لا ينصرف بقلبه إلى سواه فهو لا يريد أن ينصرف عنه ربه ينتقل في هذه الصلاة من رياض إلى رياض من قراءة كلام ربه مع تدبره إلى تعظيمه بالتسبيح إلى دعائه بالسجود إلى سؤاله بالمغفرة إلى الاستعاذة به من كل مكروه وسوء ألا ما أعظم الموقف وما أجل الموقوف له كان علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما إذا توضأ أصفر لونه فقيل له ما هذا الذي اعتادك عند الوضوء قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم أين هذا من نفوس استحود عليها لهوى الشيطان فلا ترى من صلاتها إلا أسادته إلى الأرض خفضًا ورفعا. أما القلوب فهي خاوية في بالدنيا متعلقة بالصلاة يروح الواحد منا ويغضو يبيع ويشتري لما سمع بعض السلف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون قال كم من مصل لم يشرب خمرا هو في صلاته لا يعلم ما يقول قد أسكرته الدنيا بهمومها رابعاً إذا صح الإيمان صدقت الأخوة في الله والسشعر المؤمن التقرب إلى الله بنفع أخيه المسلم وخدمته والذب عن أرضه وستر زلته وإطعامه إذا جاء وتفقد حاله والوقوف معه والأطفع عليه ليست الأخوة مؤانسة فقط في وقت الساعة والرخاء ولنقف مع سير القوم لنتبين حالهم من خلال أقوالهم وأفعالهم محبتي من إخواني وما ذاك والله الذي لا إله إلاه إلا لصحة إيمانه قال يزيد بن عبد الملك إني لا أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخي من إخواني وأبخل عليه بدنار أو درهم ولله در أبي سليمان الداراني حين يقول لو أن الدنيا كلها لي في لقمة ثم جاءني أخ لا أحببت أن أضعها في فيه وما أحلى أبا سليمان وأطيب حين يقول إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجِدُ طعمها في حلقي إبراهيم ابن أدهم سافر مع رفقة الله في ليلة باردة فآووا إلى خريبة لا باب لها فلما نام أصحابه قام مقام الباب طوال الليل فلما قاموا لصلاة الفجر عاتبوه على ذلك فقال لهم أدفع عنكم أذى البرد ظهرت منهم روائع الأخوة يوم أن صح الإيمان فكانت المحبة لله وفي الله ويوم أن ضعف الإيمان قامت المحبة على أنقاض الدنيا ومتاعها إذا أقبلت الدنيا على الإنسان كثر محبه وإذا ارتحلت عنه ارتحلوا معه لهذا فشت الغيبة وانتشر الحسد وفشل الإعجاب وعمق وطم استهزاء وسخرية ونميمة مداهنة في دين الله لا أمر ولا نهي في فيما بيننا في أمور الدنيا غششة فيما بيننا في أمور الآخرة وما ذاك لعمر الله إلا لضعف الإيمان والله تعالى المستعان خامسا إذا صح الإيمان أشغل العبد لسانه وقلبه بذكر الله تعالى قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما أحسن قول الشاعر وهو يناجي ربه حيث يقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته الذكر ملازم لمواطن الحلال والحرب. بل والعادات من مأكل ومشرب وملبس يا غلام سم الله قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والآية الأخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بهيمة الأنعام أحلها ذكر الله وحرمها عدم ذكر الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حد معلومة ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حد ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على أقله فقال أذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم صح إيمانهم فأكثروا بذكر ربهم سيد الذاكرين عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان رواه مسلم قيل لأبي الدرداء وكان لا يفتر من الذكر كم تسبح في كل يوم قال مئة ألف إلا أن تخطئ الأصابع أخرجه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح. وكان أبو مسلم الخولاني يرفع صوته بالتكبير حتى مع الصبيان ويقول اذكر الله حتى يرى الجاهل أنك مجنون قال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد حين حضرت الوفاة فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين آية ثم مات رحمه الله تعالى هذا هو حال القوم مع الذكر فكيف حالنا في مجال لغو وصخب غيبة ونميمة سب وشتم ولعن أحسننا حالا من ينكف عن قول الحرام لكنه يكثر من الكلام المباح حتى بخلنا على أنفسنا بكفارة المجلس ولا عجب فالمعاصي يجر بعضها بعضا أيها الإخوة والأخوات أليس من العيب أن يسبح الطعام ونحن نغفل عن ذكر الله فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل رواه البخاري أليس من العيب أن نغفل عن ذكر الله والشجر يلبي ما من مسلم يلبي إلا لبى ماعن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا وحتى النمل يا محتقر النمل قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحريها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الحيتان والخيل والهدهد وعموم الطير بل وحتى الجماد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم. فيا خيبة الغافل عن ذكر الله تعالى سالسا إذا صح الإيمان فاضت العين إذا ذكر الله واضطرب القلب خوفا مفزعا من وعيد الله صح إيمان القوم فهم أموات عن الدنيا ما دفنوا وأغمضوا عنها عيونهم وحزنوا باعوها بما يبقى فلا والله ما غبروا الله لقد حصل مطلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم حبس النفوس في سجن المحاسبة وبسطوا عليها ألسن المعابهة ومدوا نحو أكف المعاقبة فارتفعت من عيوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترسون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبح ذكر الله عز وجل فمادوا كما يميدوا الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبلت يابهم لسان حالهم قول القائل يا كم يا ليل يا نهار تحطاني من أجلي وأنا غافل عما يراد بي إذا من ليل أظلم كابدوه فيصفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع سيدنا وقدوتنا كان يبكي من خشية الله فعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجر من البكاء أخي نح نوح نوح تحيا حياتي أحيا ثابت البناني اشتكى رحمه الله تعالى عينه فقال الطبيب اضمن لي خصلة تبرأ عينه فقال وماهي قال لا تبكي قال وما خير في عين لا تبكي وما خير في عين لا تبكي قال الربيع بن صبيح ما دخلت على الحسن إلا أصابته مستلقيا يبكي. ذلك حال القوم لما صح الإيمان، ولما ضعف الإيمان صار فكاء الصالح منا فكاء المواسب من رمضان إلى رمضان آهات وأحزان فكاء ونحيب ولكن على ماذا؟ على فريق هزم، وعلى حبيب موهوم مزعوم صدى وأعر. حدثين أية هالفتاد كم من دمعة أجريتيها على ثوب أفسده الخياط وكم دمعة جرت على حفلة فاتك قطارها. حدثني أيها الشاب كم دمعة أجريتها على فريق هزم أو على أغنية حصل للقلب منها الشجر أين البكاء من خشية الله لقد تدثر بذتار ضعف الإيمان والله تعالى المستعر سابعا إذا صح الإيمان تخلص القلب من الشح حينها تندفع اليد للصدقة وقلبه يتأمل قول الحق تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أطعافا كثيرة هتاف موح مؤثر آسر وهو يقول لعباد الفقراء المحاويج من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن مجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض ربه كفيل بأن يطير به إلى البدل طيرانا إن الناس لا يتسابقون عادة إلى إطراض الثري الملئ منهم وهم كلهم فقراء لأن السداد مضمون ولهم الاعتزاز بأن أقرض ذلك الثري المليء فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد كان يحيى بن معاذن الرازي يقول عجبت ممن من يبقى معه مال وهو يسمع قوله تعالى إن الله قضًا حسنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حريم. قال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين فغسلوه جاءوا ينظرون إلى أثار سواد بظهره فقالوا ما هذا فقيل كان يحمل جربا الدقيق لينا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة وعن ابن عائشة قال قال أبي سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. ذاك لما صح الإيمان ضعف الإيمان فأصبح الواحد منا يبخل بالريال ينطبق عليه قول القائل حتى يصير إلى نذل يخلِّده يكاد من صرِّه إياه ينزق والعقوبة بذل المال في الحرام يبذل الواحد مهجة قلبه في شراق أطباق الخنا يفسد بيته بيده وإذا ما دُعي إلى الإنفاق كف يده تبذل بعض النساء ما لها بعدسات على لور ثيابها وحذائها وتشتري ذلك بغال الأثمان إن ذلك ثمرة من ثمار ضعف الإيمان فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ثامناً إذا صح الإيمان ترفع المؤمن عن الحرام شاب صح إيمانه فدعت رأة للحرام فقال إني أخاف الله فتاة دعاها شاب للحرام فقالت إني أخاف الله ربما مستور سبته صبوة فتعرى ستره فانتهكا صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار الملك نعم لقد قال الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام لولا الرأ برهان ربه هذا البرهان يؤوله كل إنسان بما شاء فهو كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال فيفتح تلك الأقفال فإذا مثل المؤمن لنفسه في تلك الساعة أنه هو وهذه المرأة منتصبان أمام الله يراهما سبحانه وتعالى وأن أمان القلب التي تهجس فيه ويظنها خافية إنما هي صوت عال يسمعه الله وإذا تذكر أنه سيموت ويقبر وفكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذا أو فكر في موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه بما كان يعمل أو فكر في أن هذا الإثم الذي يقترفه الآن سيكون مرجعه عليه في أخته أو بنته إذا فكر في هذا ونحوه رأى برهان ربه كالمندفع إلى هاوية فجأة يرى برهانا في عينيه فمن السفه أن يتردى في الهاوية معاشر الإخوة والأخوات احفظوا هذه الكلمة فيها الموعظة فيها التربية هي كالدرع في المعركة بين الرجل والمرأة والشيطان كلمة رأى برهانا ربه صحى إيمان القوم فأطلقت جارية صيحتها لرجل رودها قائلة أمالك لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناهم من دين ظن هذا المسكين أنها تراقب الناس وما علم أنها تراقب رب الناس يقول لها والله ما يرنا إلا الكواكب فقالت من صحَّ إيمانها فأورث ذلك مراقبة لله ويحك فأين مكوكبها عفيف يفوح المسك منه لما صح إيمانه أبو بكر المسكي قيل له إننا شمُّ منك رائحة المسك مع الدور فما سببه فقال والله إن لي سرين عديدة لم أستعمل المسك ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلت دارها وأغلقت دون الأبواب وراودتني عن نفسي فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل فقلت لها إن لي حاجة إلى الطهارة فأمرت جارية لها أن تنظبي إلى بيت الراحة ففعلت فلما دخلت بيت الراحة أخذت العذرة وألقيتها على جميع جسدي ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة فلما رأتني دهشت ثم أمرت بإخراجي فمضيت واغتسلت فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام من يقول لي فعلت ما لم يفعله أحد غيرك لا أطيبن ريحك في الدنيا والآخرة فأصبحت والمسك يفوح مني واستمر ذلك إلى الآن هكذا يصنع الإيمان فلما ضعف الإيمان وجدنا من يتحين غفلة الناس ليقارف الحرام ووجدنا من تتعطر ثم تخرج إلى مجامع الرجال لتصطادهم بحبائلها ضعف الإيمان فتعطر بعض شبابنا وقصدوا أسواق النساء ليغرو ضعيفات الإيمان سبحان الله كيف لطخ هذا الرجل جسده بالقدر ليسلم من شر ضعيفة الإيمان في وقت يتعطر فيه بعض الرجال ليصطادوا بذلك ضعيفة الإيمان إنها مفارقة عجيبة ولكن لا عجب إنه الإيمان إذا صح الإيمان صار اهتمام العبد بأعمال قلبه أعظم من اهتمامه بأعمال جوارحه لأن المدار على ما في القلوب والجوارح له تبع فالقلب هو الملك والجوارح هي جنوده قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلح صلح سائر جسد وإذا فسدت فسد سائر جسد ألا وهي القلب رواه البخاري فما ضعف أثر العبادة على السلوف إلا بسبب الغفلة عن أعمال القلوب صارت العبادة عند الكثير من الناس عادة ترى الساجد الباكي يتعامل بالربى الصريح ولا يبالي، وترى التالي لكتاب ربه يبيت عاكفا على ألوان الملاهي ومنكرات أيها الإخوة والأخوات يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب انتهى كلامه رحمه الله تعالى نعم فقد يصل رجلان في موقف واحد يكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض فإذا لم تصاحب أعمال القلوب أعمال الجوارح فإن العبادة لا تثمر لصاحبها لذة وحلاوة ولا انشراحة ولا زيادة في الإيمان فتفقد العبادة روحها حينها تجد من يخرج من الصلاة فيشعل سجارته ويستمع إلى غنيته والله تعالى المستعان. عاشراً إذا صح الإيمان انتصرت الأمة على عدوها الأصغر ألا وهو الشيطان لتنطلق من خلال ذلك لعدوها الأكبر من خلال ميادين الجهاد تارة بالنفس والمال وتارة بالنفس نفس وتارة بالمال وذلك أضعف الإيمان تأمل يا أخ الإيمان حال الصحابة الكرام صح إيمانهم فخرجوا مع النبي الكريم للقتال 27 مرة في عشر سنين وخرجوا بأمره للعدو أكثر من مئة مرة ومن ذا الذي باع الحياة رخيصة؟ ورأى رضاك أعز شيء فاشترى أما الرأى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيضاً نيرا قف على خبر القوم في بدر وأحد وانظر عجيب صنعهم في القادسية في القادسية تجلت روائع الإيمان بدأت القادسية حينما دخل ربعي على رستم بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة داس بها المصاب لكنه يحمل الإيمان حمله رستم التراب سخرية به أشرف على سعد بن أبي وقاص قال ماذا على رأسك يا ربعي قال تراب من تراب أرض رسل من كسر فكبر المسلمون وقال هو النصر تسليم أرضهم بإذن الله تعالى في القادسية المسلمون ما بين السبعة ألاف إلى الثمانية ومعهم الإيمان قوم يحبون الموت كما يحب عدوهم الحياة وجحافل الكفر يربون على ستين ألف لكنهم فقدوا الإيمان دارت رحل قادسية وفي ثلاثة أيام هزمت جحافل الكفر والضلال وهكذا معاشر عشر الأخوة والأخوات يصنعوا الإيمان. الحادي عشر. وبالجملة إذا صح الإيمان صدق الأبد في طلب مرضات ربه وبحث عن كل سبيل يوصل إليه وعلم أن إراحة النفس وطمئنانها هناك في الجنة إن شاء الله صاحب الإيمان شمر عن سعيد الجد فهو يضرب في كل طريق بسهم فهو ما بين طلب علم وصلاة وصدق وذكر وجهاد وإحسان إلى خلق وصبر ومعاناة. هو سائر في هذا الطريق يتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون متهاه الجنة رواه الترمذي. تأمل من صح إيمانه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح منكم يوم صائمة قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينة قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضة قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة من ضعف إيمانه إذا قيل من تخلف عن صلاة الجماعة قال أنا من ضعف إيمانه إذا قيل من أطلق العنان لسمعه وبصره قال أنا ضعيف الإيمان هو من يضرب في كل طريق بسهم شر تأمل كيف تقضي يومك لتعرف قدرك عند ربك فقد قيل إذا أردت أن تعرف قدرك عند السلطان فانظر في أي لعمال يوليك خامسا سؤال يبحث عن إجابة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم أيها الإخوة والأخوات الإيمان شجرة مباركة مثمرة لا بد من تعاهدها بالسقي والرعاية حينها تؤتي هذه الشجرة أكلها أصلها ثابت وفرعها في السماء وإلا كانت هذه الشجرة شجرة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار يا مريد الإيمان إلزم وسائل الإيمان ولا تكن كمن قيل فيه ترج النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليبس لتحصيل الإيمان وسائل أذكر شيئا منها فدونك إياها سائل المولى عز وجل أن ينفع بها أولا معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله تعالى بها قال تعالى وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أصحاها دخل جنة أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل جنة فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه لنتأمل أيها الإخوة والأخوات أثر الإيمان بصفة واحدة من صفات الله عز وجل فكيف بجميعها من خلال هاتين القصتين الأولى قصة مبارك العبد الصالح كان رقيقا لسيد يقال له نوح استعمله على بساتينه ليصيحها حتى إذا ما طابت الثمار وأينعت قدم نوح ليتفكه من بستانه فأمر مباركاً أن يأتيه بقطف من العنب فأتاه فإذا هو حامض وفي المرة الثانية والثالثة كذلك فقال عجبا لك يا مبارك تقوم على إصلاحه ولا تعرف حلوه من حامض، فقال والله يا نوح والله ما ذقت منه حبة واحدة ليس خوفا منك ولا خوف من أحد من البشر ولكنها رقابة الله يقول ذلك مع أنه لا حرج عليه لو أكله لكنها تربية النفس على المراقبة الرقيب اسم من أسماء الله وصفة من صفاته فتأملوا معاشر الإخوة والأخوات كيف هذبت وربت هذا الرجل لما فهم معناها وعقل حقيقة أما القصة الثانية فهي قصة قرأتها في إحدى الصحف. مفادها أن مشاجرة حصلت في سوق للماشية في دولة عربية شارك فيها كل من في السوق ويهمنا من ذلك سرقت ما ثمنه مليون ريال من الماشية كل ذلك لما غفل الرقي من البشر لقد خرج هؤلاء من مساجدهم طالما سمع الواحد منهم الإمام وهو يقرأ وكان الله على كل شيء رقيب وهكذا يورث عدم الفهم لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. ثانيا لا بد أن توظف البرامج والبحوث والدروس لتكون هذه مذكرة بالله تعالى إن من الضعف والقصور في التربية الإيمانية أن تكون الدروس والبرامج علمية فقط لا تحيي القلوب ولا تؤثر في السلوك فليس من التربية بشيء أن تناول معركة من معارك المسلمين بأحداثها التاريخية في حسب بل لا بد من معرفة أسرار الانتصار والهزيمة وربط الموضوع بواقع الأمة وما تعانيه من هزائم وأسباب ذلك ومعرفة حكمة الله في مشروعية الجهاد وثواب المجاهدين وتحريك القلوب لنيل الشهادة وهكذا تكون التربية في بقية العبادات فهل يألم ربون هذه النقطة بالذات؟ هذا هو المؤمل والمرتجر ثالثاً تدبر القرآن على وجه العموم فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيماناً ينظر المؤمن إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضاً ويوافق بعضه بعضاً ليس في هذا تناقض ولا اختلاف. إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله وهذا من أعظم مقويات الإيمان وما رزعت الأمة إلا يوم أن هذت القرآن هذ الشعر وأحيته بالمآتم والأفراح وافتتحت به البرامج وختمت به وأكبر دليل على ذلك ما يطرح للبرامج بعد قراءة القرآن رابعا العناية بالبرامج العملية التي تذكر بالله تعالى كزيارة المقابر وزيارة المرضى والمشاركة في تغسيل الأموات والأمر بالمعروف النهي عن المنكر والقراءة في كتب الزهد والرقائب وغير ذلك فيرسم الواحد برنامج لنفسه من العبادات كالصوم والوتري والأوراد ونحو ذلك لأن الملاحظة على البعض أنه يكتفي من العبادات بما كان تبع لرفقته وصحبته من غير أن يتخذ لنفسه برنامجا في الخير يسير عليه خامساً التفكر في الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير العقول وكذلك النظر إلى أفقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها بكل الوجوه وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والافتقار لله والتضرع إليه في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه سادساً الإقبال على نوافل العبادات ومعالجة الزهد فيها خاصة تلك الأعمال المسورة السهلة التي رتب الله عليها بمنه وكرمه أجوراً عظيم ولكن نظرا لضعف الإيمان نجد أن الكثير منا أهملها فلم تلتفت القلوب إلى اقتنام الخيرات وفي الوقت نفسه نجدها تقبل على حضوض الدنيا وشهواتها ونظرة في مثل حديث حمران مولى عثمان لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قال في آخره قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى لله ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غفر الله لهما تقدَّم منذبه فنظرة أيها الإخوة والأخوات في هذا الأجر العظيم المرتب على هذا العمل القليل وفي السنة من ذلك الكثير فلو تعلَّقنا بمثل هذه السنن لصحَّ إيماننا ولا صلوحة حالنا سابعاً البُعد والحذر مما يُقَسِّي القلوب ويجلب لها الغفلة والله ويُبعدها عن الحياة الجادة والحزم والعزيمة لأن المؤمنين الصادقين لا يضعون لحالهم إلا في جنة إن شاء الله من يبتغي زيادة الإيمان لا مجال عنده لكثرة الكلام والهزال والضحك وإضاعة الأوقات وكثرة النقد والتفكه في المجالس وكثرة اللقاءات فارغة ولا مجال عنده لكثرة الرحلات والتنزهات التي تقص القلوب ويغلب عليها الاسترخاء بعيدا عن هموم المسلمين وأزماتهم وجراحهم ثامنا المبادرة إلى فعل الحسنة وعدم التأخر عنها لتحصل المسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات، ثم اتباع هذه الحسنة بحسنة أخرى فذاك علامة القبول إن شاء الله والحذر الحذر من الكسر والفتور وطاعة النفس وكثرة الاسترخاء لأن ذلك يؤدي إلى استدقال العبادة فالكسل سبيل المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقد تعوذ منه نبي الهدى فقال اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل تاسعا الحذر من السيئة ولو كانت ذنبا واحدة فإنها تنقص الإيمان وتمرض القلب وتفتح للشيطان المداخل وتوهن العزيمة وتجلب الغفلة إلى غير ذلك من آثار المعصيات وشؤمها عاشراً الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصد والدعوة إلى أصل الدين والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره عشر من وسائل تحسين الإيمان عبادة السر بين العبد وربه فإذا أخفاه عن الناس توجه إلى ربه محذرا قلبه فإنها تزيد الإيمان فقد كان السلف رحمه الله تعالى يستحبون أن يكون لواحد خبيئة بينه وبين الله لا يعلم بها أحد. قال الإمام أحمد ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له الثانية عشر تقوية جانب الخوف من الله فهو يحيي القلوب قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلمكم بالله وأشدكم أو خشي قال إبراهيم المسوفيان إذا سكن خوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا الثالث عشر غض البصر فإن من سمح لبصره وأطاع نفسه بإرخاء العنان لها هنا وهناك مرة إثر مرة فإن النفس تريد شهوة النظر فالعين تتلذذ والقلب يولع بالمناظر الحسنة ولكن الشر المستطير والآفة الخطيرة حيث يسب القلب ويتعلَّق ويتألَّم ويقع الحب والغرام والوله والعشق والهيام ثم لا تسل عن حال صاحبه مع العبادة والقرآن والخشوع وبهاء الوجه وصفاء القلب وإلاج هذا في قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة رواه الترمذي الرابع عشر الدعاء فهو سلاح المؤمن المكين وحصنه الحصين فإذا تجرد العبد للدعاء صادقا عائدا بربه ومستجيرا به فإن هذا علامة الصحة الإيمان وحياة القلب وأخيرا الخامس عشر من وسائل تحصيل الإيمان لا بد من الاهتمام بجانب الوعظ والرقائق من قبل الدعاة والخطباء ومن يقومون على أمر التربية فإن حاجة الأمة لهذا الأمر أكثر من ذي قبل لتعقد مناح الحياة والخلل حاصل في هذا أجل النظر في عناوين المحاضرات تجد النزر اليسير منها في الوعظ والرقائق ثم أجل بصرك في حضور تلك المحاضرات على قلتها تجد نزرا يسرا. فلا بد من الاهتمام بذلك والإرباض يقول وأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها الدموع فما أحوجنا إلى ذلك بعدما جفت العيون وقاسَت القلوب والله تعالى المستعان وأخيرا وبعد هذه الجولة في رحاب الإيمان وثمراته العظيمة أقول لكم معاشر الإخوة والأخوات ما أجمل العيش في رحاب الإيمان حينها يحيى القلب وتسم الروح فتطيب الحياة فما أجمل الحياة مع الإيمان وما أتعسها إذا فقد أو ضعف الإيمان أسأل الله تعالى الحي القيوم للجلال والإكرام أن يحيى الإيمان في قلوبنا وأن ينور بصائرنا وأن يتوفانا على الإيمان وهو راضٍ عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تم هذا العمل في استوديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر